فاصبر على الحدث الجليل وتاوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O من O اترك الامر وسلم للذي ما شاء يفعل اترك الامر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأل الداعي فيقبل الله, الله الله الله ما لنا مولى سيغالله إلا ما قاتيت ياه يا عجل يا نو غرني في الله مال وأنا في المال مال غرني في الله مال ريح نفسي بالأمال ضيعتني عن هدى الله. لا لنا مولى سير لما ماتيت ياهو قال يا عبد هذا. نفس لمتى هذا الغرور ورحل الموت تدور لمتى هذا الغرور ورحل الموت تدور أمم تفنى ودور والذي يبقى هو الله بالسبع خص بالسبع المثاني وحوال طفل معاني خص السبع المثاني وحوال طفل معاني ما له في الخلق ثاني فعليه أنزل الله